وقارون وفرعون وهامان وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستدروا في الأرض وما كانوا ثابتين فكلا أخذنا بذنبه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض فمنهم سَلمَاعَلَينِ حافِرَ وَمِنهُ مَن أَخَدَت فُوحَثُ وَلِنهُ مَنْ قَشَس نابأَ وَمنِنهُم منْ خَسَث نابِه الألهَّ وَ مِنهُن أَرَقُناَا وَمنِهُم من غَجَث نابِه الأضَّهُ منْ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 كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا لِّلَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ بَيْتُ الْعَنكَبُوتِ وَإِنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا من من وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وتلك الأمثال, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَلَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَلَقَّى اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ولقى الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة أتل ما اقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلِلَّهِ كُلُّ عَظِيمٍ وَلِلَّهِ كُلُّ مَا تَصْنَعُونَ